التف فيه والباد، ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وإذا وأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيء وطهر بيتي للصائفين والقائدين. 119. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكوا اسم الله في أيام